الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال الكلام في الأدلة التي استدل بها على أن أول الزوال بمقدار أربع ركعات يختص بالظهر وآخر الوقت بمقدار أربع ركعات يختص بالعاصر ووصل الكلام إلى الدليل الثاني على هذا المدعى وهو ما افيد في المختلف الجزء الثاني صفحة أربعة وثلاثين إن القول بالاشتراك أي اشتراك الوقت بين الظهر والعصر منذ الزوال مستلزم لأحد المحذورين إما التكليف بالمحال أو خرق الإجماع وذلك لأن التكليف عند الزوال أي الأمر بالصلاة إما أن يتعلق بالفرضين معا فيكون المكلف مامورا بالظهر والعصر في عرض واحد وهذا تكليف بالمحال اذ لا يمكن للمكلف الجمع بين الظهر والعصر في ان واحدين أو أنه مكلف بالجامع أي أحدهما وباختياره أن يطبق الجامع على الظهر أو يطبقه على العاصر وهذا خرق للإجماع فإن الضرورة قائمة على أن المكلف ليس مخاطبا بالجامع بحيث يكون له الخيار في التطبيق أو أنه مكلف بخصوص العصر وهذا أيضا خرق للإجماع حيث قامت الضرورة على ان المكلف في اول الزوال ليس مخاطبا بالعصر وحدها فاذا لم يكن مكلفا بالفرضين معا ولم يكن مكلفا بالجامع بينهما ولم يكن مكلفا بخصوص العاصر فتعين الشق الرابع وهو أن يكون المكلف في أول الزوالي مخاطبا بخصوص الظهر وهذه عبارة عن تعين الوقت بمقدار أربع ركعات للظهر بحيث لو أتى بالعصر في هذا الوقت لكانت فاسدة هذا هو الدليل الذي طرحه العلامه في المختلف وأجيب عن هذا الاستدلالي بوجوه الوجه الأول ما ذكره سيدنا الخوئي قدسي سره صفحة مئة وستة من جيم أحد عشر قال إن غاية ما يترتب على هذا ال استدلال تعين الظهر في وقت الالتفات اي انه اذا التفت الى الخطاب بالظهر والعصر فالظهر متعينه في حقه وهذا مما لا خلاف فيه ولا اشكار إذ الجميع مسلمون بتعين الظهر حال الالتفاة لكن هذا شيء والقول باختصاص الوقت بالظهر شيء آخر ولذلك لو صلى العصر في هذا الوقت نسيانا أو غفلتان فهل تصح أم لا فإن الاستدلال المذكور لا يثبت بطلانها إنما غاية الاستدلال أن المكلف حين الالتفات تتعين عليه الظهر لا أن العصراء لا تصح منه في هذا الوقت ولو كان غافلا عن الظهر أو ناسيا لها ولكن هذا الجواب لا بد ان يرجع الى مناقشه الاجماع والا فمع التسليم بالاجماع لا يفيدنا هذا الجواب إذ لا بد من مناقشه الاجماع وهو هل ان هناك اجماعا على عدم صحة العصر في هذا الوقت أم لا فإن كان هناك إجماع على عدم صحة العاصر في أول الوقت ولو اتى بها نسيانا للظهر فإذا الإجماع على ذلك هو إجماع على شنو على اختصاص الوقت بالظهر فالدليل حينئذ على الاختصاص هو الاجماع واما اذا لم يوجد اجماع على بطلان العصر في هذا الوقت فبمجرد ان نقول ان المكلف ليس مخاطبا بالظهرين في عرض واحد وليس مخاطبا بالجامع وليس مخاطبا بخصوص العاصر هذا لا يوجب شنو؟ اختصاص الوقت بالظهر بمعنى بطلان العاصر لو وقعت فيه ولو نسيانا أو غفلتان فلعل منظور سيدنا قدس سره الى ان هذا الاستدلال انما يتم لو قام الاجماع على عدم صحه العصر والله فلا يفيد شيئا لوجود شق اخر غير هذه الشقوق المذكوره في الاستدلال بان نقول نعم العصر مامور به والظهر مأمور به حال الالتفات هذا الوجه الأول من الجواب الوجه الثاني من الجواب ما ذهب إليه السيد الإمام قدس سره وتعرض له في كتاب الخلال صفحة مئة وثلاثة وعشرين فقال اننا نختار الشق الاول من الدليل وهو ان هناك امرا بالظهرين معا وفي عرض واحد ولا يرد على ذلك اي محذورين فان المستدل افادع وهو العلامة في المختلف أنه لو كان المكلف مخاطبا في أول الزوال بالظهرين معان وفي عرض واحدين لزم إما التكليف المحال أو التكليف بالمحال، حيث إن الظهرين ضدان. لا يمكن الجمع بينهما في الوجود فالتكليف بالضدين في عرض واحد إما محال في نفسه بمعنى أنه لا يتأتى القصد الجدي إليه عند الجاعل والمعتبر. فان الامر والمولى اصلا لا يمكنه ان يقصد ويريد جدا التكليف شنو بالضدين في عرض واحد فهو تكليف محال في نفسه او نقول بانه تكليف بالمحال. بمعنى أن اعتبار أمرين بضدين في عرض واحد ليس محالا لأنه أمر اعتباري إنما المحال هو متعلقه أي قيام المكلف بالجمع بين الظهر والعصر في آن واحدين فهذا تكليف بالمحال فاجاب عن ذلك السيد قدس سره سيد الامام بان كلا المحذورين غير وارد فلا هو تكليف محان ولا هو تكليف بالمحان والسر في ذلك ما ذكرناه يقول في بحث الاصول من ان تكليف والأمر الصادر من الشارع أمر مستقل متعلق بموضوع مستقل فلكل من الضدين أمر مستقل عن الأمر بالآخر فهناك امر مستقل بالظهر فهناك امر مستقل بالعرس ولا نظر في الامر الاول للثاني ولا في الامر الثاني للاول فهناك امران مستقلان بمتعلقين مستقلين ولا موجب لشمول الامر بالاول لحال الاتيان بالثاني ولا عكس والوجه في ذلك ان شمول الامر الاول للاتيان بالثاني اما بالاطلاق او لان الطبيعة كاشف عن مصادقها وكلاهما غير تامين. أما دعوى الإطلاق فغاية ما يترتب على الاطلاق أن هذا المتعلق تمام الموضوع للامر لا أكثر من ذلك. مثلا شيخ إبراهيم التفت لمطالب الإمام. اذا قال الشارع اكرم العالم فليس معنى الاطلاق في اكرم العالم شموله للعالم الفاسق التبتي واشبه ذلك لا بل معنى الاطلاق ان العالم التمام الموضوع للوجوب من دون دخل قيد آخر حيث إن مرجع الإطلاق رفض القيود لا جمع القيود فليس معنى الإطلاق إلا أن العالم تمام الموضوع فليس هناك قيد آخر مضاف إليه فمجرد الإطلاق لا يعني سرايه والشمول بان يكون الامر بالظهر ساريا وشاملا لحال الاتيان بالعص او العاكس او يدعى ان الطبيعي كاشف عن مصاديقه بمعنى اذا تعلق الامر بطبيعي العالم فمع غمض النظر عن الإطلاق فإن عنوان العالم كاشف عن مصاديقه وحاكن عنها ومنها العالم التبتي ومنها العالم الزرداشتي ومن وأشبه ذلك والحال بأن الطبيعي ليس كاشفا عن المصاديق ولا حاكيا عنها وإنما الطبيعي حاكن عن الحيثية المشتركة بين الأفراد وهي حيثية العالميه وأما الخصوصيات والملابسات والأحوال المختلفة فالطبيعي لا يحكي ولا يكشف عنها إذن فتعلق الامر بالظهر فتعلق الامر بالظهر لا يعني سرايه هذا الامر لما اذا كانت الظهر مع العصر او اذا كانت الظهر قبل العصر لا من باب الاطلاق ولا من باب حكاية الطبيعي عن أفراده ومصادقه ونتيجة هذا المطلب كما قرره في الأصول أن الأمر بالطبيعي لا نظر فيه للأحوال العارضة على هذا الطبيعي وللملابسات المعتوره بهذا الطبيعي ولذلك بنا قدس سر في الأصول شنوه أحسن ولذلك بنا في الأصول على أن الأوامر فعلية حتى حال تزاحم. فإذا وقع التزاحم بين إزالة النجاسه عن المسجد أو الصلاة في آخر الوقت فالمشهور أن نتيجة التزاحم أن الأمر الفعلي بأحدهما لا بكليهما هو يلتزم لا أن كلا الأمرين فعليان وإن حصل تزاحم وقصور للقدرة عن الجمع بينهما ايه الأمر أنه لو اختار أحدهما كان معذورا في ترك امتثال الآخر وإلا الأمر بالآخر فعلي فإن كان متفاوتين فلو اختار الأهم كان معذورا في ترك المهم وإن كان متساويين فاختيار أحدهما معذر وإلا فكل الأمرين فعليا بالي ما يقول ومن هنا يظهر أن دعوى أنه يعني مخاطبة المكلف بالظهرين أنه تكليف بالمحال غير وجيهة فإن الأمراء لم يتعلق بالجامع كي يكون تكليفا بالمحال بل تعلق بالظهر وحدها وتعلق بالعصر وحدها ولم يتعلق بالجمع كي يكون تكليفا بالمحال أو تكليفا محال نعم لا يمكن للمكلف إطاعة الأمرين فحينئذ يحكم العقل بالتخير مع فقد الأهميات وبالتعيين إذا كان أحدهما أهام هذا في المتزاحمين كإزالة النجاسه والصلاة في آخر الوقت وأما في المقام أي الظهر والعصر فلأنه بعد معلوميات عدم امتناع الاشتراك لأن الآن اثبتنا نحن أن الاشتراك ممكن بالواقع يعني المكلف مخاطب بأمرين في آن واحد سيه. لا محاله يكون اشتراك الوقت بينهما يعني بين الظهر والعصر في جميع القطعات على السواء فمنذ أول ثانيه من الزوال تا كل وقتين فهو شنو مشترك بينهما وان الوقت في جميعها فعلي من غير فرق بين الاول والاخر وال والوسط شفت شلون كلام السيد هل عندك مناقشه في الكبرى يا شيخ ابراهيم او مناقشه في الصغرى استلام سيد العصر إذا صلى ما خلاص. صحيحه؟ ما في أمر بغير المقدور. أمر بالظهر وحدها وهو مقدور، وأمر بالعصر وحدها وهو مقدور، ولا أمر بالجمع بينهما كي يقال بأنه امر بغير المقدور غايه الامر يقول المكلف الطيب انا كيف امتثل وانا لا استطيع الجمع بينهما نقول له ائت بالعصر بعد الظهر ويتم امتثالك لكلا الامرين اختلف الجمع بين الأو... بين ال... ب... في الامر بالجمع بين ضد في خطاب ممكن. ما في امر بالجمع اصلا ما فيه أو او مستقل او مستقل لا فرق بينهما مجرد ان يكون في زمان واحد فهو امر بال... بالجمع بينهما كيف أمر بالجمع بينهما انا اقول امرك بالظهر غير ناظر لضدها انتها امرك بالعصر غير ناظر اصلا الامر ما في نظر يقول لا أنت قاعد تأمرني بالجمع شنو يعني قهران علي انا أنا أمرك بكل منهما غير ناظر للآخر فهناك كما يعبر السيد الخوي في بحث الترتب فهناك جمع بين الأمرين لا أمر بالجمع فرق بين الجمع بين الأمرين والأمر بالجمع هذا الشيء هذا الشيء لحول ولا قوة إلا بالله يقول مو ناظر ويقول مو ناظر يقول الاطلاق ليس معناه إلا أن الظهر تمام موضوعه لأن مرجع الإطلاق إلى رفض القيود هل أن موضوع أمرك الظهر لا بشارط أو الظهر بقيدين يقول لا موضوع أمري الظهر لا بشر فمعنى الاطلاق أن تمام موضوعه الظهر من دون قيدين لأن معنى الاطلاق السرايه كسرايه النجاة الى <تصفيق> <تصفيق> هذا مبنى هذا من خطاب يقول على مبنانا هذا هو هذا هو ويقول عليها هو يقول على مبناه هذا هو لا ينفع له جواب على ذلك من شنو المبنى الاخر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله نعم لا كيف يتعلق احوال واكمال الموقف اطلاق احوال هم يدل هو هذا جفسس نعم هم يدل اطلاق الاحوال وهو بس بس اتصل <تصفيق> انه تمام تمام تمام الموضوع بالنسبة الى يعني هذا كلش كلش اطلاق اللفظ <تصفيق> نعم <تصفيق> اما احوالي ما <مئر. تصفيق> بله باني والمناقشة مع ما افيد في الجوابي انما هي مناقشة مبنائية بان يقال بان الامر بالضد اما ان يكون مهملان لحال الاتيان بضده او مطلقا او مقيدا بعدمه فاذا كان الاهمال في مقام الجعل غير معقول اذا فلا محاله الامر بالضد لحال الاتيان بضده اما مطلق او مقيد بعدمه وحيث ان الاطلاق مورد لمحذورين وهو ان مقتضى الإطلاق الامر بالجمع بينهما لانه اذا كان الامر بالضد مطلقا حتى لحال الاتيان بضده فالامر بالضد حين الاتيان بضده مرجعه الى إلى الأمر بالجامع وهو تكليف محال فتعين أن يكون شنو مقيدا بعدمه فدعوى أن كلا الأمرين فعليون تتنافى مع هذه النكتة وهي أن الأمر بالضد بالنسبة لحال التلبس بضده إما مهمل وهو غير معقول أو مطلق فيلزم الأمر بالجم أو مقيد وعلى فرض أن نقول كما يظهر من بعض الأعلام دام ظله أن هذه الخطابات في مقام بيان أصل التكليف وليست ناظره للملابسات والحالات المعتوره فهي مهمله من هذه الجهات اي ان الامر بالظهر مثلا او الامر مثلا بازاله النجاسه عن المسجد اساسا هو في مقام بيان اصل الوجوب وليس في مقام البيان من جهة أخرى فهو غير ناظر لحال المزاولة مع ضده أو عدمه فنستطيع أن نقول نعم هو مهمل من هذه الجهة فإن الإهمال الإثباتي بمعنى عدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة أمر ممكن لو سلمنا بذلك فما أفاده السيد الإمام قدسيس الروم إنما يتم إذا كان بين المتعلقين عموم من واج بمعنى أنهم قد يجتمعان قد يفترقان فصورة التزاحم بينهما هي إحدى الصور نظير الإزالة والصلاة حيث يمكن للمكلف في بعض الأحيان أن يجمع بين الإزالة والصلاة وفي بعض الأحيان لا يمكنه كما لو ضاق الوقت فإذا افترضنا أن بين الإزالة والصلاة عموم من واج يعني قد يقدر المكلف على الجمع بينهما وقد يعجز فهنا يتم كلامه أن الأمر بالإزالة والأمر بالصلاة لا نظر لهما لتلك الحالة لأنها حالة من الحالات وهي حالة ال قصور القدر عن الجمع بينهما أما لو كان بين المتعلقين تضاد دائم صنع لا يجتمعان في حال من الأحوام كالأمر بالقيام والأمر بالقعود والأمر بالظهر والأمر بالعاصر فإن بين المتعلقين تضادا دائما لا يمكن الفقاة فمن الواضح أن الجاعل في مقام الجعل والأمر إن لم يلتفت إلى الملابسات والمعتورات فإن التفاته إلى التضاشن حتمي وارتكازي فإنه متى تصور ضد تصور ضده فالتفاته إلى المضاد بين متعلق أمره ومتعلق أمر آخر وارد حين الأمر ولا يمكن القول بأن الأمر لا نظر فيه لحال شنوء التلبس بالضد وعدمه فإن هذا إنما يتصور ان يكون الامر في مقام امره غير ناظر للحالات والملابسات انما يتصور في الملابسات العارضه اي التضاد الاتفاقي واما التضاد الدائمي فالالتفات اليه ارتكازي حين الامر ومقتضى الالتفات اليه أنه إما أن يكون الأمر مهملا بالنسبة له وهو غير معقول أو مطلقا فيلزم الأمر بالجمع بين الضدين أو, أو مقيد ومتى ما كان مقيدا لم يكن الأمران بالضدين فعليين في عرض واحد أن كل منهما مقيد بعدم الاخر ولذلك ذهب المحقق النائيني وتبعه سيدنا الخوئي قدس سره ان المتعلقين اذا كان بينهما تضاد دائم دخل الامران في التعارض لا حل تزاحم اذا فالنتيجه ان هذا الجواب لو سلم بمبناه في مورد لم يسلم بالمبنى في مورد آخر كما هو محلل محلل بحث والكلام الجواب الثالث ما ذكره المحقق الهمداني في مصباح الفقيه وذكره السيد البروجردي في نهاية التقرير وذكره المحقق الحائري في صلاته صفحة سبعان ومحصله أنه إذا دخل الزوال فالوقت مشترك بين الفريضتين لكن على نحو الاقتضاء بحسب تعبير الهمداني او على نحو الشأنيه بحسب تعبير الحائري فهو وقت مشترك بين الظهر والعصر لكن هذا الاشتراك شأني اقتضائي لا فعلي والمانع من فعليته هو شرطية الترتيب فإن الشارع عندما يقول لا تصح العصر عند الزوال لأنها مشروطة بسبق الظهر، فاشتراط الترتيب من قبل الشارع هو الذي منع من فعلية الاشتراك، وإلا فالوقت مشترك اقتضاء، لكن منع من فعلية الاشتراك شرطية، شنو؟ شرطية شنو شرطيه الترتيب وهذه الشرطية يا شيخنا؟ أوجبت أن يكون الأمر بالعصر في أول الزوال ليس شنو فعليا فإن مقتضى الاشتراك أن يكون الأمر فعليا لكن حيث إن الاشتراك اقتضائي لا فعلي لوجود المانع وهو شرطيه الترتيب كان الأمر بالعصر في أول الزوال اقتضائيا شانيا لا فعليا فاستدلال المختلف على أن, الأمرين على أن الأمرين في أول الزوال في عرض واحد محال صحيح إنما نقول بأن الأمرين بالضدين في أول الزوال على نحو الاقتضاء والشأنية لا على نحو الفعليات لكن السيد الامام لم يرتضي بهذا الجواب واعتبره يعني كلش كلش يعني ايه لا ما له علاقه بالروايات بعد ما نوصل للروايات لا ما قال لا ما قال زين فلعبد من لا يوجد من المراجعة صفحة 124 من كتاب الخلل الى رده على هذا الجواب والحمد لله رب العالمين <متحدث> شو امام شنو امامكم يعني ما ما نفهم كلامه <تصفيق>